بسم الله الرحمن الرحيم أن Islam من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَإِذَا خَلَوْا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِؤُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ هُوَالَّذِينَ أَتَرَوُوا الْضَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعمل الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّهُمْ صَلَّى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ لَمَن تُمُ انْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَيْءٌ مَرَادُونَ وَدُخُلُ الْبَابَ السُّجَدَ وَقُلُوا حِصْتُنَّ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَتَنَزِيدُ الْمَحْسُنِينَ فَبَدَّنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَلْزَمَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ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 تُلْقَى الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَطْلِهَا قَالَ أَسَفْتَ بَدْلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر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 وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آسيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فَكَذَّرُوا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 وقالون لن تمسن النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خادئون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَقُلْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ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 فتمنوا الموت إن كنتم خادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الحياة العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه بصدقة لما بين يديه وفضوى وسرار المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا ومثال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن افترى ولقد علموا لمن افترى هما له في الآخرة من خلقه ولا بأس ما شرّوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما خبّت من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 فعفو واصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأمتهم من خير تجدوه تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 ولن ترضى عنك اليهود ولن ترى حتى تتبع ملتهم قل إن هذا الله هو الهداة ولئن تبعته أههم بعد الذي جآكمل العلم مالك من الله من وليه مالك من الله من وليه ولا نصير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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني جاعلك للناس إماما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 للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب على هذا بلدا آمن ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمستعه قليلا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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ كُنْتَ عَلَسِيزًا حَكِيمًا وَمَن يُرَضَعْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 إِلَّكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسَاءُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوهُ دَنْ أَوْ نَصَارَةَ هَتَدُوهُ قُلْ بَلْ مِنْ الْمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا قل بل من لَّتَ إبراهيمَ حنيفٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم اللّه؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عينه من اللّه؟ ومن اللّه برا فل إنما تعملون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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم وكذلك جعلناكم أمم واتقل تكون شهداء على الناس لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِن كَانَ سَلَكَ بِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفُ الرَّحِيمِ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنُوَلِّنك قبلة ترضاه، فوَلِّ وجهك شَطْرَ المسجد الحرام.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 وَمَا اللَّهُ بِظَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوْلِ وَجْهَكُ شَطْرَ الْمَسِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ لَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجْهُكُمْ شَطْرَهُ لَأَلَّا يَكُونَ لِلْمَسِدِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً لَأَلَّا يَكُونَ لِلْمَسِدِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَ ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا بينكم يسلوا عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تفكون تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكرون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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم خلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلج التي تجري والفلج التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ومداء صم بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي سفاق بعيد، ليس برؤانك واللوج هم قبل المشرق والمغرب، ولكن الضع من آمن بالله.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 والسائر وفي الذقاب وأقام الصلاة وأأت الزكاة والمؤمن بعهدهم والمؤمن بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون. يا أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأمّة بالأمّة فمن عُصيَ له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فَسَنُدَّدُ لَهُ بَعْدَ مَا سَنَأَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُطلٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني, فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرحدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هم لبات لكم وأنتم لبات لهم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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس ذي الإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحجد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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتبوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسركم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ الرَّأْسِ فَتُكَفِّيرَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسِيتَ سِرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ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 الحج أشهر معلومات فمن فرضت أن الحج فلا رتبة ولا خسوق ولا جلال في الحج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 قبله لمن الظالين ثم أتيبوا من حيث أتى ضنات واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله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 كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن استقى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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كفّ ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإنزلتم من بعد ما جاء أسقم البيلات فعلمون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 البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله سديد العقاب دين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بويا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن سدخر الجنة ولما يأسكم مثلا الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والبراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟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 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعفى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعفى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمني تقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس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 وَإِنَّ عَذَابَ الْفَلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوعٍ وَلَا يَحْلُلُ لَهُنَّ أَيَّتُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ النَّبِيُّ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخر وَبُعْوَنَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ تِذَانِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْزِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَطْلَاقُ مَرْوَتَانِ فَإِمْتَأْكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا ما حدود الله فإن خفتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليهما ما فيما افتدت به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 وإلى قل نقصن النساء أذل لغنا أزلهن فلا تعذلهم فلا تعذلهم أيًا كحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآتى ذلكم أزكالكم وأطهر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 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون قدير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنا تفعوا أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهن فرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 ومستعهُن على الموسِع قدره و على المقصِر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتهم من قبل أن تنسوه وقد فرضتم لهن فريضة وَقَدْ صَنَعْتُمْ لَهُمْ نَسِيئَةً فَنِصْ مَا سَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ نِكَاحٍ وَأَنْ تَسْتَغْفِرُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا سَنَفْعَلُ فَصْلًا بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا, متاعا إلى الحون غير إخراج فإن خرجن فلا زناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم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 قال هنالسيتُم إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيارِنَا وَأَبْنَاءَ إِلَهِ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ سَوَالَ لَوْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوس بالزنود قال إن الله مبتريكم بنهر فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ يَخْشَرَ إلَّا مَنْ يَخْشَرَ ثَغْرَفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَطَاقَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودٍ قال الذين يظنون أنهم لا ق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجل جنود وجنوده قالوا ربنا أصرغ علينا صبرا ربنا أصرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وطرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وَقَالَ لَهُمْ دَاوُودُ زَالَتْ سُلْطَانَةُ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْفِكْمَةَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْفِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ على الْعَالَمِينَ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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدها بروح القدس ولو شاء الله نقتت ل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلقو فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتتنو ولكن الله يفعل ما يري.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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَالَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ خرجونهم <تصفيق> من الطير فصره ثمئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قضه وابل فتركه خلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بسرعة أمر الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جن أصابها وابن أصابها وابن فأتت أكلها. واعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشى والله يعدكم مغفرة منه وصبلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نزل فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأناف إلى ما يسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واستقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توصف كل نفس ما كتبت وهم لا لا يقبل الله ولا يبخل من أو كبيرا إلى أجنة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا Allah <laughs> Da ist